لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكينهم أوسط ما تطعمون أبليكم أو كسوتهم أو تحدي الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؟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 يا ايها الذين امنوا اولى يبدو انكم تظنون انكم الله بشيء من الصيد تذانوه ايديكم ودماحكم لا يبدو انكم تظنون انكم الله بشيء من الصيد تذانوه ايديكم ودماحكم ليعلم الله من يغاضه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم تحرمون ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم هديان بالكعبة او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما يذوق عقاب الامر عذ الله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 فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسقكم وإن تسألوا عنها حين ينزلوا الكرآن تبدلكم عفى الله عنها والله وفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ماذا علىلَى اللله مِنْ بَحييرَةٍ وَلا سَائبٍَ وَلاَا وصِيلٍَ وَلا, ولا حَانم وَلااتٍ الذيذنَ تَفَ يَفْكَونَ علىلَى اللهَّتَذبَ وَلاات الذينَ تَفَوْ يَثْكونَ علىلَى اللهِتَذبَ وَأَكسَ لا يعْتُِون وَتِذكِي لَْ تَعَ إِلَ مَا أَنْ زَل الله وَتِنَوْ الرَّسُولِ قالوا حَسُون مَا وَجدَدن عَلَيْهِ آب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 يا ايها الذين امنوا شهدة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدد منكم اثنان ذو عدد منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت.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 قالوا ريد أنن أأكُ م منْهَا وَتَطُمَ إَِّ قُلوبُ ن وَنلَم أَمْ قَ صَدب تَناَا وَنَكَ عَلَهَا مِنَ الشاجِدين قال عسَ مغرْيَمَ اللهَّهُم نَ رَبن أَْزِعَلَن م إِدَةً مِنَ السَّمتكون لنا عيدًا لأََّلِنا وَآخرِنَا وَآيةَ مِْك وَررجُكُناَا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 أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قُرُونٍ مَّا في لَهُمْ مِنْ مُدَّكِّنٍ لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ تَجْرِي بِالنَّهَارِ فَهَلَكْنَا أُمَمًا بِظُلْمِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا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 وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مَلَكًا لَّدَعَاهُ الْإِنسَانُ وَلَا لَبِسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المكذبين.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 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظله ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الغالمون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 قَالَتْ أُوهُ لَعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۖ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ الْمَسَاعِدَةُ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولداه الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعكرون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الضالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبه وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِن كَانَكَ الظَّالِعَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَمْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَبَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ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 وَلا قَدَ أَْسَلْنا إ عُ بِم مِن قَضْلِ تَ فَاقَنهُم بِالبَبسَِ وَضَّ إ عَلَم يَيتَضَرول فَلَل إِذجهُم بَبْسُنَا تَضََّع وَل فِن قَسَد حُوهوم وَزَََّن لَ مَا كانَوا يَعَّون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 بَنَّاءَ مِنَّا وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي أَمْلَكْتُ إِنْ أَتْدُرُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ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 وَلا تط الَّن يَدون رَبهُم بالِالغَدات والشي يريدونَ وَلَهُ ماَا عَلَيكَ مِ خِسَابهم منِن شَيدم وم م خسَابِكَ عَلَْدم منِن شيءَيد ماَا عَيك مننْ خِسَابهم مِن, من شيءَم وَما منِن خسَابِةَ عَلَهم منِ شيءَءم فَتَطُودهمم فَتتكونونَ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 وَأَمِن بَلَاهَةٍ ثُمَّ بَدَا مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَتَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي أُرِيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِي تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 قل له أن عندي ما تستعدلون به لك بي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده لَا الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في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 هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَرْعَىٰ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ فِيهِ عَنَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَأَلْهَى الْحَقَّ ۗ أُلَسْتُ عَلَيْكُمْ بوكيل. بكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوبون في آياتنا فأعرق عنهم حتى يخوبوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَلِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّه ولي. وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلْ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَاهٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَاهٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يرورنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاهم يدعونه إلى الهدى اتناء قل إن الله هو الهدى. وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتكوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض في الحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عَالِمُ الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلنة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الممكنين. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآهُمْ تَجَمُّعًا قَالَ هذا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا عَابِدَ إِلَّا مَنْ أَعْرَضَ الْآفِرِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمَرًا بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ من القوم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 وَاتَّقُوا خَائِنَةَ الْأَعْدَاءِ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَمَن يُلْفِتَنِ الْفَرِيقَيْنِ أَعْقَبُ الْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ وَإِذْ حَمَلْنَا حَوَائِلاً آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَهَذْنَا نَلَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هدينا وَنُوحًا هَدَيْنَاهُ مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِّي الْمُحْسِنِينَ وَذَكَرْنَا يَحْيَى وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيُوسُفَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا النَّبِيَّ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ غَضِبُوا بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَلَوْ شَاءَ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 إِنْ غَوَى إِلَّا لِإِطَالِ الْعَادِمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالَ مَا سَرَّ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَرَعُنَّ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارة مصدق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ ولكنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به.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 أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الأون بما كنتم تقولون على الله غير الحك وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جدتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وغاء أردوركم وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءٌ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِكُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُم فأنا تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتتدوا بها في علمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرّ وَمُسْتَوْدَعَ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا فَخَرَجْنَا مِنْهُ قَضِيرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا أَنْدَانٌ دَانِيَةٌ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا وِرْدَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمِهِ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعلينا وما أنا عليكم بحفير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 وذا غ في ط يَّكون